لا إله إلا الله لله. نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يضغل الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد العبد هو يصوف صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا وان خير الكلام كلام الله وخير هذه هذه محمد عليه الصلاه والسلام وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها المؤمنون والمؤمنات ان الله عز وجل ضرب لنا في ابراهيم عليه السلام والذين معه مثلا عظيما وامرنا ان نقتدي بهم قال سبحانه في صوره ممتحنه لقد كان لكم اسوه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومه انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني هذه الايه اسوه فابراهيم عليه السلام قدوه لنا لجميع الموحدين والذين معه فيما الاسوه قالوا لقومهم إنا بمراء منك نتبرأ من من كفركم من شرككم تعبدون من دون الله وقده بيننا وبينكم العداوه والبغض ابدا يعني هذه العداوة بيننا وبينكم لا تزول فإنها ستبقى حتى تؤمنوا بالله وحده بمعنى لا منا من دون الله حتى ونصبح عش واحد وقبيله واحده لا تنتظر منها فإن القراءه منكم وبما تعبدون بدون الله كفرنا به لا نعترف بكفركم ولا بشرككم هذه الايه تدل على انه في الإسلام لا يجوز أن نتساهل في الشرك ولا في الكفر فالقضيه واضحه فالله عز وجل انزل الكتب وأرسل الرسل لاقامه التوحيد ليعبد الله وحده لا شريك له ولا يمكن أن تتفاوض في المسألة ولا أن تتنازل فيها ولا أن تغيرها فيجب أن تحافظ على توحيدك ولا أن تشرك بالله عز وجل حتى ولو طلب منك أن تقرب إلى صنم ذبابة لو طلب منك أن تقرب إلى صمم ذبابة وأنت في أزم أو في, في ضائقة فلتقرب فليس هناك مجال للتفاهم بين التوحيد والشرك لأن الله عز وجل خلق هكذا الأمور خلق بعض الأفضار لا تتلاقى، كما يمكن للنار أن تلتقي بالمال كما يمكن للنار أن تلتقي بالمال فكذلك خلق التوحيد لا يمكن أن يتلاقى مع الشرك ولا أن يتفاهم معه ثم كذلك هل يمكن لأهل التوحيد والشرك أن يعيشوا متحابين مستحيل؟ الآن يشهد بذلك والتهيئ يشهد بذلك لأن العداوة تبدأ دائما من أهل الشرك وتبدأ باهل الكفر فلأن الشيطان على رأسهم وهو الذين يبدأون بالعداوه وينكرون بالمسلمين ويعذبوهم وليسمحوا لهم حد من كلمة أنبياءهم كلهم اوذوا قوذوا من طلب أقواتهم وما كان لهم إلا انهم نشروا التوحيد لا يكفي هذا عبره لنا والأجهال التي تأتي بعد أنه لا يمكن فهذا الكفر والشرك لا يلتقي مع المسلمين أبدا فلذلك لا يمكن لا يمكن أن يكون هناك صورة من التفاهم إلا وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى قد يقول الواحد هذه نظرة متشددة فنقول أنت مخطئ هذه نظرة قرآنية راجع قرآنك وقرأ التفسير وقرأ سيرة الأنبياء وقرأ ما قالوا عن العلم ثم فكر في حالك وفي مستقبلك، فإن اليهود يريدون منا أن ننسى ديننا كلها يريدون من التنازل والنصارى كذلك ثم كذلك الملاحده وبينيهم فهم يخافون من هذا الدين العظيم ويهابون ويعلمون أن فيه قوة عظيمة فالتاريخ يشهد بذلك فالتالي يشهد بذلك وهي قمة حية لم حتى كان فيها من الضعف ومن الافتراق لكن يعلم أن أمة التوحيد أمة قوية فلذلك حاولوا أن يفسدوا فيما بيننا ويحاولون أن يشعروا الحروب فيما بيننا ويحاولوا أن يفتنون في ديننا ودنيانا بكل الوسائل وأن في فيما بيننا ومع ذلك أيها المؤمنون لا يستطيعون أن يقضوا علينا لا يستطيعون أن يقوى علينا وهذه الحقيقه يعرفونها جيدا وهي الحقيقة تدل على قوة هذا الدين تدل على قوة هذا الدين فإن الله سبحانه وتعالى يقول قد كان لكم قصوة حسنة قدوة في عليه السلام والذين مع من مخلين ومع سيدنا لوط عليه السلام وغيرهم من آمن فإن هؤلاء مع انهم كانوا قلة لم تكن له قوة لم تكن لهم قوة كانوا قلة مصطرع فيه ومع ذلك لم يجاهلوا في دين الله وكان موقفهم واضح وثابت بانهم لم يتنازلوا عن عقيدتهم مع توحيدهم بل اعلنوا براءتهم حتى وهم كانوا قله ويتحملون من الاذى ويصبرون على الاذى هذه سنه الله في الأنبياء وسنه الله في الصالحين فاذا يجب ان نعلم ان هناك حلونا حمراء وخطوط حمراء لا يجوز ان تتجاوزها في دينك والخطوط هذه الحمار هي عقيدتك هي دينك وتوحيدك يجوز أن نتساهل في توحيدنا ولا أن نستسلم لأعدادنا هذا يجب أن نحافظ على ديننا حتى ادى ذلك الى أن تكون معزولا فقد تعزل وقد عزل النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعيا واقتصاديا ثلاث سنوات عزل في بلدته مكة وجدته التي ولد فيها واهله منها وهو من اشرافهم ولكن لما نسى الامر الى الاسلام لا يرحمون لا ذمه ولا قرابه ولا عهدا وانما يعني تحكم فيه الشيطان فيبيع لانفسهم كل شيء فاذا حاصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب مكه بعد ان توفي عمرو أبو طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه لمجرد أن توفي هذا الرجل فإن قريش انتهالبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرته في مكة أو حاصرته في شعب في مكة خارج مكة ثلاث سنوات ثلاث سنوات أيها المؤمنون ونبينا صلى الله عليه وسلم واصحابه المهاجرون صبروا على الجوع وصبروا على الاذى وصبروا على العزلة عزلة اقتصادية وعزلة اجتماعية لأحد يتزوج منه ويزوج أحدا منه ولا يتاجرون معهم ولا أحد يبيع لهم سلعه ولا يشترون منه بضاعه حصار حتى يموت جوعا حتى يموت هو اصحابه جوعا ومع ذلك نصره الله سبحانه وتعالى وجعل له مخرج فجعل المدينة مخرج ومتنفس وتغير التاريخ بكامله لكن العبرة نأخذه في صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب مكة بحيث هو عليه الصلاة والسلام يقول في هذا في هذا الفطر الصعبة يقول لقد أذيت في الله ولم يؤذي أحد لقد أذيت في الله ولم يؤذي أحد ولقد مر علي ليالي ولا يسليس من الطعام الا ما يتغطى ببلال يعني مرت عليه ايام ليس له من الطعام الا الشيء الان خبز الا القليله التي يتغطى ايخ فيها بلاله في كفته وياتيها ليؤكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصبر هو سنه الانبياء والمرسلين هذا الاذى هذه العزاه هذا كل افتلاه والمعنى هي سنة الله عز وجل الصالحين فالانبياء اشد الناس بلاء فالانبياء ثم الامثل فالامثل ويبتلى الانسان على قدر دينه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا لابد ان يبتلى ونحن مسلمون لابد ان تبتلى افرادا وجماعات وأمة بكاملها والان اعداؤنا يتربصون بنا ويخيفوننا ويتوعدوننا ويحاولون أن يضغطوا علينا حتى نمشي في خطهم وحتى نرزيهم هذا اي يؤمنون هي فدة تعيشها والأمة الإسلامية جمعا الأمة الإسلامية جمعا أما الفتن التي نعنيها في بيوتنا فحدث ولا حرج فإن الفتنة هي واضحة من خلال القنوات ومن خلال الغسو الفكري ونشر الرظاهر والأفلام والمسلسلات التي تدعمها الحكومات وتدعمها بأموال طاقلة لنشر ثقافة معينة لمحاربة التدين لمحاربة التزمن فيما, فيما يسعمون هذه كلها فتن نعيشها يوميا ونعيشها في كل البيوت أيها المؤمنون فلا يجوز أن نغضي عيوننا على هذا الواقع هذا الواقع الذي نلبسه ونعيشه فإن العدو يتربص بنا ولا يمكن أن يصبح هو يعني حبيبنا أو صديقنا والوقائع كلها تشهد أنه والله ما يريد مننا إلا خيراتنا لا يريد إلا الخيرات وإلا المصالح أما أحوالنا فلا تهمه عشنا في حرب أو عشنا في سلم أو عشنا في جوع هذا أمر لا يهمه الذي يهمه هو كيف يستفيد منه وكيف يأخذ بعض الخيرات والمصالح منها وأما نحن فنحن ننظر دائما إليه بالصوره الملائكيه وانه يحب الخير لنا وهذا الحضارة الغربية يعني حضارة جميلة تحب السلم وتحب الامن وتحب الخير للناس هذا الذي نحن نراه ونحن غافلون ونحن غافلون لا نبدأ بموضوع الموضوع جميلا اللهم إلى القليل من اهل العلم والذين حقا يعرفون وفهم دينهم وعلموا أن هذا الغرب وأن هذه الحضارة الغربية حضارة ندية حضارة انانيه لا تحب إلا نفسها ولا تحب إلا نشر أفكارها وهي لا تحترم الديانات ولا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ خصوصا الحضارة الإسلامية وإن كانت تزعم فهناك منهم من هو معتدل نعم. هناك منهم من كان معتدلا بل كان في قريش نفسها من كان معتدلا لكن معظمهم كانوا يحاربون الاسلام فكذلك لا يجوز ان ننسى ان هذه الحضاره الغربيه فيه من المعتدلين وفيه من العقباء الذين نامل فيهم خيرا عسى الله ان يجعل فيهم خيرا ويتوب الى الله عز وجل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى اسلام عمر قبل اسلام عمر الديني يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينصر الله الدين برجل مثل عمر او برجل اخر من عمر بن الحكم لكن شاء الله عز وجل اجسمه عمر المخطب وليس عمر بن الحكم فاذا هل لا يجوز ان يعني تتافل عنها ولكن مع ذلك الحذر كل الحذر الحذر كل الحذر كيف نتعامل مع هذا الغرب فاذا لسنا اغبياء لسنا اغبياء والوقاع كلها تشهد على انهم يتدخل يتدخلون في كل شؤوننا في شؤون الاقتصادية والاجتماعيه والثقافيه بل تدخلوا حتى في البرامج المدرسية حتى في البرامج المدرسية وقالوا وضغطوا على بلد مسلم قالوا انزع, انزع من برنامج الدراسي كذا وكذا وكذا يعني اصبح لهم السلطة حتى على مناهجنا المدرسية وينغذون بشتى أنواع الضغوط حتى نلص لهم في كثير من الأمور هذا هو الحق الذي يؤمنون وهذا هو الواقع الذي يجوز أن ناخذ عنه ولا أن نضض الشمس بالغربان بل علينا أن نفضل أن رأس مالنا هو ديننا وأن عصب نملك هو امتيانا لهذا الدين العظيم لقد شرفنا الله عز وجل بالانتماء الى هذا الدين العظيم ويجب علينا نحافظ عليه عضه علينا بالنواج. بالنواجد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بالتمسك استعمل كلمة تعظم عليها يعني او كشيء لم تحبه بشده فتعظ عليه حتى ياخذوا منك احد فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهنيين من بعدي حضوا عليهم بالنواجد يعني تمسكوا بها لانكم اذا تمسكتم بها لن تظلوا بعدي ابدا لن تظلوا فان الله سينصركم وسيكون معكم حتى لو ابتليتم بالجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات فان الله ينصركم الصبر وستحلون مشاكلكم, وستحلون مشاكلكم وستكونون امه قويه لكن بشرط ان تمسكتم بكتاب الله وبسنه الرسول صلى الله عليه وسلم اما اليوم فقد ابتليتم العزه عند الكفار عند الكفار يبتغي عندهم العزه ترضيهم نرضيهم اليوم بالنهار ويوم تلو اليوم وبكل أفعالنا عسى ان كنا له كان عندنا ولكن يشهد التاريخ والوقائع انهم لا يرحمون حتى هؤلاء الذين يبتغون عنهم العزه فلا يعزونهم بل يذلونهم ايها المؤمنون ان الكافر يذل المسلم اذا ذهب اليهم ذليلا فانه يزيده ذلا ايها المؤمنون اما المؤمن الذي يتعزز ويبتغي عزة عند الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل سيعزه نسكن الله عزقنا العزة أيها المؤمنون العزة في ديننا بالله ولرسوله ولمؤمنين وان لا نذل أنفسنا أمام الكفر والمشركين أمام حضارة مادية أمام حضارة الكاثرة الأمنية لنا حضارتنا دينون نعتز به فنسأل الله عز وجل أن يشرفنا بهذا الدين العظيم وشرف انتسابنا إليه وأن يعزنا بعزته انه العزيز الحكيم ونستغفر الله انه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ثم أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات الكلام الذي قلناه قبل قليل والذي يتعلق بالعزة صحيح أن هناك مظاهر أن هناك بعد والحراف في المجتمع المسلم في مجتمعاتنا المسلمة ولكن الحمد لله الخير موجود فيها لقد أثبتت التجارب والشواغل الحقيقية من أن هناك من بني جلدتنا من بني جلدتنا يعيشون معنا وهم يتسطرون بالإسلام لكن سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم في حديث حذيث مشهور فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنة من من, من بني جدتنا صفهم لنا يا رسول الله قالوا من بني جدتنا يعني من يدعون الإسلام ولكنهم دعاة على أبواب جهنم دعاة إلى الفساد دعاة إلى الحرية التي حرمها الله سبحانه وتعالى إلى فتح أبواب الفساد والغمر والميسر وعبادة الأوثان فأصبح من المسلمين اليوم ممن يرى أنه لا باس أن نعطي الحرية لأوثان والوثنيين ونعطي الحرية للخمر والخمارين والاقتمار والخمر والخمارين وما أشبه ذلك ويظن نفسه أنه هذا هو الدين إن هذا ليس دينا أيها المؤمنون الإسلام والحمد لله هو أحزم دين على وجه الأرض يعني صر بالحزم ليس فيه التواء فيه مرونه فيه يسر ولكنه دين حزم في نفس الوقت أيها المؤمنون فإن الله عز وجل جعل المحرمات وأمر المسلمين الا يتساهلوا فيها فالحلال بين والحرام بين وبينها محظورات متشابهات او مشتبهات كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات لم يقل يعني في اجتناب السبع الموبقات امر بالتدرج والتساهل لكن الموبقات هي اكبر الكبائر التي لا يجوز للمسلمين جميعا أن يتساهلوا فيها وأن يتسامحوا فيها قالوا من أكبر مبقاة فقال بالله ثم ذكر يعني هذه الأمور التي نحن نعيشها الاشراق بالله الإشراق بالله هو راس المعاص فلا يجوز أن يسمح في بلد مسلم أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى حتى ولو كان اضرحه لأولياء صالحين فإن دعاء الميت شرك بالله عز وجل يجب محاربته ولا يجوز أن نسمح لمسلم أن يدعو مخلوقا ميتا من دون الله فهو شرب بالله عز وجل ثم كذلك أكل الربا وقف المحصرات الغافلات وعقوق الوالدين وما أشبه ذلك من الأمور التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي لا يجوز أن نتساهل فيها أيها المبنون لا يجوز أن نتساهل فيها حتى والدعان الغرب الغرب الذي يريد أن يجعلنا متساهلين في ديننا فهو يحارب أبوة ويحارب سلطه الأب ويحارب سلطه الزوج وبعض المسلمين يتسامحون معه بعض المسلمين من في دينه يتسامحون يقولون نعم إن الإسلام أعطى للأبي سلطه وهذه السلطه شرف لنا وهي مفتاح خير وحل لكثير من المشاكل لو لم تكن هذه السلطه في البيت يزداد الفساد عشر اضعاف أيها عشر أضعاف. والحمد لله جعل الله عز وجل مفتاحا للخير ومدلاقه الشر أعطى للآب سلطة أعطى للآب سلطة وأعطى للأم سلطة وأعطاه مسؤولية وهم مسؤولون على رعيتهم وأمر الأولاد بطاعتهم أعطى للزوج سلطة لولا هذه السلطة لفسدت الأسرة لفسدت القصة أيها المؤمنون هناك جمعيات عالمية التي تسعى تسعى في منظمة الأمم المتحدة وتسعى من خلال خلاياها في العالم أن تضغط على كل الأمم المسلمة على كل الحكومة الإسلامية لما تضغط عليها؟ تضغط عليها لكي تنحي من قانونها سلطة الزوج وسلطة الاب ومن ثم ينشرون الحرية التي ينشدونها لأنهم عالموا أن هذه حواجز في البلاد الإسلامية ولا يمكن لهم أن يتوغلوا في أسلنا وفي بيوتنا إذا كانت هذه السلطة موجودة فلا بد أن يزيلوها فهم يستعملون كل الوسائل لإزالة هذه السلطة ونحن نائمون إلا من رحم ربك إلا ما رحم ربك إحنا الصالحين الذين يتفطرون لهذه الخطط التي ينفذونها بعض بل جهدتنا بجهرهم دعاء على أبواب جهنم دعاه على ابواب جهنم الواحد فيهم يقول حينما يريدون هذه المنظمات تحاول ان تزيل من بينها أن تزيل قانون الاعدام قتل النفس عقوبه فهذه مع المنظمات عالمية تسعى لازالتها لان في نظر في نظرهم هذه وحشيه وهذا عمل من القرون الوسطى بينما القصاص في ديننا انتصاظه في ديننا شرعي وثابت بالقرآن والسنة وليس هناك فيه خلاف فهنالك واحد منهم من بني جلدتنا من بلدنا مسلم قيل له يا فلان تقفر بلا حينما يعني تقبل بأن تزيل هذا القانون والله عز وجل شرع الله خالق البشر وخالق الموت والحياة هو الذي حكم لمن قتل نفسا أن يقتل فقال أنا لا أريد أن أرد على الشريعة ولكن هذه لازم أن تلاعب في الكلام هذا كفر بالله عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله هذا دليل من أن هناك من بني جندتنا من ينفذ مؤامرات خارجيه من جمعيات عالمية أو من حكومات أو من تأثيرات يهم المهم أنها ترمي أنها تقصر بالدرجة الاولى الدين والتشريع الإسلامي وأنها تحاول أن أن تنزع ريشة ريشة من هذا الجسم الضخم حتى يصبح جيش هاد يصبح جسماً هادياً وشريعة البلاد قوة وبلاد فنحن والحمد لله أيون ويف ان تفضل وكذلك ننصح بني جدتنا بني جدتنا ألا يكون دعاء على أبواب جهان لا نحتاج إلى جمعية اوروبيه لا نحتاج إلى أفكار غربية لا هنا قال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم فما كان أنت مسلم تقرأ هذه او تصلي بها فأنت أنت تحتاج إلى منظمة عالمية حتى تتبنى أفكارها وتحارب دينك في بلدك مسلم هذا أيضا من الذي نفعله اليوم بجهلنا ديننا فينطبق عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه على ابواب جهنم يسفح المسلم الجاهل الذي لا يعب دينه ولا يفقى ولا احتدم الفقهاء يسعهم أنه يفقى الحضاره وانه يعلم امور خير من فقهاء المسلمين فيصبح من حيث لا يدري داعيا الى جهنم العياذ بالله لان يدعو إلى ازاله الشريعة يدعو إلى محاربه الشريعة يدعو إلى ازاله بعض الامور الشرعيه التي الله مثل سلطه الاب ومثل سلطه الزوج الذي يسعى الكثير إلى أن ينحوا وحاول بكل السبل والامه غافله عن هذه المؤامره فيجب علينا جميعا ان نقول لا لا لهذه المؤامرات فشعب الجزائر مسلم كما قال ابن بليغ قال هذه الكلمه بعد مئة سنه من الاستعمار حينما ظن الاستعمار ان الجزائر تغيرت وان المجتمع الجزائري اصبح فرنسيا قال هذه القصيده العظيمه قال شعب الجزائر مسلم والى العروبه ينتسب فمن قال حاد عن اصله او قال متى كذب من اندعى انهم حرف فانه من اندعى انهم مات فقد فهو فكذلك الذين يريدون ان ينشروا الحضاره الغربيه في اوساطنا وينشر الافكار الغربيه في اوساطنا نقول لهم كما قال ابن بنيس رحمه الله شعب الجزائري مسلم وإن العروبة ينتسب فمن قال حال عن اصله او قال ما فقد كذب ان كنتم تظنون ان المجتمع تغير واصبح مثل اوروبا فانتم تكذبون لقد حاولت فرصه من مائه وثلاثين سنه ان تجعل الشعب الجزائري فرنسيا فما استطاعت لا ثقافيا ولا دينيا اجتماعيا. فما استطاعها. فأنتم تستطيعون في هذه العجالة? كلا والله لن تستطيعوا. فنسأل الله أن يعز هذه الأمة بالإسلام. وأن نحارفها إلى الأفكار الضربية. ونستفضل الأمة إلى هذه المؤامرات. نسأل الله أن ينبصنا بعيوبنا ومن ديننا. ونفقها نفيه. ونصنل ونسلم على محمد وعالى وصحبه يجمعين. وآخرون أعوانا الحمد لله رب. و من المسلمين استولوا واعتروا من بعد لام الدين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ظلال الذنوب واخرين منه لما لحقوا به وهو الحكيم فضل لمن يشاء والله لفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بسبب القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الوالمين سمع الله لمن حمده يا رب اهدنا ايا نستعين اهدنا إل الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اتطروا أيمانهم جنة وقصدوا عن سبيل الله إنهم سوا ما كانوا يعملون ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون وإذا رأيتهم تحكمك أجسامهم وإن يقولوا تسمعي قولي كأنهم خشور مسندة يحسبون كل صيحة إن عليهم هم العدو فأترهم قاتلهم الله أن ما الله أكبر. يا الله لمن حمدا